ek 9 in 16 ti a toen was het toen was het toen Ek het wo jecht joriet Ek Ek het 'n bed nodig. Ek wil slaap. Ek wil slaap. Ek wil slaap. Is hier 'n bed? Is daar hier 'n bed? Ek het 'n lamp nodig. احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح اكفول لييس هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح اك هيت ا تليفون احتاج الى تليفون احتاج الى تليفون اك وبل بالتليفون, بالتليفون. هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون اك ات احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا اك ويل ا فوتو نيم اريد ان اصور اريد ان أصور. هل توجد هنا كاميرا هل توجد هنا كاميرا اك هيت ا ريكنار نودغ احتاج لي كمبيوتر احتاج لي كمبيوتر اك ول ايبوستير اريد ان أرسل إيميل. أسير هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر Ik heb een pen لقلم حبر جاف. احتاج لقلم حبر جاف. Ik wil اكتب شيئا. اريد اكتب شيئا. Is هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف؟ هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟